ايها الاخوه الكرام الْكَيْلُ منع مَعَنَا الكيل نَكْتَلْ معنا لَهُ لَحَافِظُونَ له لحافظون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 وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ من شيء إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفسي أحكوب قضاها وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لما عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ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 فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أَخِيهِ ثم أذن مؤذن أَيَّتُهَا العير إنكم لسارقون قالوا وَأَقْبَلُوا عليهم ماذا تفقدون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 شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين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 قال كبيرهم الم تعلمون ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرط تُم فِي يوسف فَلَن أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أبانا ابنك وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والغير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون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 قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا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 قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فَلَمَّا ما البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم أقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين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 وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء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 فاطر السماوات والارض انت وليي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين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 ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا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 وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد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 قل أفتخذتم من دونه أَلَا لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا هَلْ قل هل يستوي الأعمى والبصير أَمْ والبصير تَسْتَوِي هل تستوي الظلمات والنور أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كخلقه فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قل اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ القهار أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً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 فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاغه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سور الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع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 تكون تجري من تحتها الْأَنْهَارُ أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار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 يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب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 والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إن كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُمِرْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات وَالْأَرْضِ يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى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 جزعنا أم صبرنا مالنا من محيص؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحق ووعدتكم فأخلفتكم وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا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 ان الظالمين لهم عذاب اليم وَأُدْخِلَ الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام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 وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار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 قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار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 إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني أن نعبد الاصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِن بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم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 مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وَأَفْئِدَتُهُمْ هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا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 وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الْأَصْفَادِ سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إِنَّ الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العلي العظيم